يَتِيمَ مَسْغَبَهُ يَتِيمًا دَامَ قُرْبَهُ أَوْ مِسْكِينًا دَامَتْ غُرْبَهُ ثُمَّ مَتَاعَنَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَأَطْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوْصَدَةِ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغتاها والسماء وما بلاها وَلَرْضِ وَمَا أَطْحَاهَا وَلَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا خُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَدَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ قَابَ مَنْ دَسَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِقَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْخَيَهَا فَقَالَ لَ مُرَسُولُ اللهَّ نَااقتَ اللَّهِ وَتُقُِيهَا فَكَذذَّبُوه فَعَقَرهَا فَلَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَن بِهِمْ فَسَووَّهَا فَلَا يَقافُ قُبَهَا بِسمِ اللَّهِ الرحْمَالِ وَحقيِيم وََّْلِإِذَا يَْشَاء وََّهَارِ إِذَا, إذا تَجََّ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 إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لشقا الذي كَذَّبَ وتولى وسيجنبها لطقا الذي يوتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه نعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَنَ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ دُولَى وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا